Network, the solution for humanity. All oh.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 ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ثبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حَمَّالَةَ الحطَب في جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَد الله اكبر الله, أكبر الله, أكبر الله, الله དགས དགས དཚས དསས དེ ཡདས ཚདགལ བྲབས དེར གགས དེ གཟས ནགས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 اللهم لك الحمد أنت قلت وقولك الحق المبين ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا لا إله إلا الله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 والما أَوْ جَبَوى الزمَ غَيير جاحدٍ والحَمدُ لللههِ رَبّ العالمين. وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وصحبه الغر الميامين وعنا معهم برحمتك وعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحانك ربنا ما أعظمك سبحانك ربنا ما أكرمك. سبحانك ربنا ما أحلمك سبحانك ما عبدناك حق عبادتك سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا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 فَإِنْ وَلَا مُسْتَغْنَى عَنْهُ رَبَّنَا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 وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ألبسنا به الحلل وأسكنا به الظلل وادفع به عنا النقم وزدنا به من النعم وجعلنا, وجعلنا به الجزاء من الشام الفائزين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 اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا لقلوبنا ضياء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعان النار اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا للذين خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الف وعند ختمه من الفائزين وعند ختمه من الفائزين ولك ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انفعنا وارفعنا الذي رفعت مكانه وبينت برهانه وأيت سلطانه وقلت يا أعز من قائله سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان غائر البرهان محروس من الزيادة হামিদ কল্যাণের শিক্ষা নিয়ে মানব মুক্তির প্রয়োজন হলে ইসলাম সর্বদা এগিয়ে এসেছে ইসলাম প্রকৃত অর্থে শান্তি কায়েম করার জন্য শান্তির সমাজ গঠনের নির্দেশনা দিয়েছে शांति इति बुधवार रत साढ़े आठटन सम्प्रचार सकाल सारे देश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 दिन रात सकाल सन्दाय আর না কিন্তু কিছু গুনা রয়েছে তাহলে দিন আমার সাথে বাংলায় দেখুন বড় গুণা পরবর্তী অনুষ্ঠান اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا محي العظام لحم ويا كاسي العظام لحما بعد الموت صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وقض الديون عن المدينين وفك اسر المساورين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا الراحمين اللهم فرج الهم كاشف الغم رحمان الدنيا والاخره ورحمهما مجيب دعوه المضطرين مجيب دعوة المضطرين مجيب دعوه, المضطرين مجيب دعوة المضطرين المطرين نسالك اللهم رحمه من عندك تغنينا بها عن رحمه من سواك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو كريم كريم كريم تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وداء وفتنة فاصرفوا عنا وعن المسلمين اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان وعلى نعمة الأمن والاطمئنان اللهم فرحاً موحد هذا الكيان اللهم ارحم ملوكاً تعاقبوا على حكم هذه البلاد اللهم اجعل قبورهم رياضاً من رياض الجنة اللهم خص بالتوفيق والتأييد والهداية والصلاح والتسديد إمامنا وولي أمرنا اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفق ولي عهده إلى ما فيه الخير والسداد والهداية والصلاح والرشاد ونفع البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام والصالح صلاح المسلمين اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا ورايا سديدا وعملا رشيدا اللهم اجزهم خيرا على ما قدموا ويقدمون للإسلام والمسلمين وخدمه الحرمين الشريفين وتسهيل الوصول للعمار والزوار والحجاج اللهم اجعل ذلك في موازين اعمالهم وفي صحائف حسناتهم واجعل اخالصا لوجه الكريم. يا حي يا قيوم اللهم وفق علماءنا لكل خير اللهم احفظ لهم هيبتهم ومكانتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقهم لبيان محاسن الدين يا أرحم الراحمين اللهم وفق دعاتنا وقضاتنا وأهل الحسبة فينا ورجال أمننا اللهم وفقهم جميعا إلى ما تحب وترضى اللهم اجزهنا عما يقدمون للإسلام والمسلمين خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق نساء المسلمين اللهم وفقهن للحجاب والعفاف والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعذهن من التبرُّج والسفور يا عزيز يا غفور اللهم أصلِح شباب المسلمين اللهم أصلِح شباب المسلمين اللهم رزقهم الوسط والاعتدا إنك أنت الله الكبير المتعال الله اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا وإياهم من الراشدين اللهم اجعلهم عدة لأوطانهم ومجتمعاتهم وقرة أعين لوالديهم وأسرهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح وسائل الإعلام اللهم أصلح وسائل الإعلام وولِّ عليها الأكفياء الأمنى يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلها قنوات توجيه وإرشاد ودعوة للخير والحضيلة ومحاربة الشر والفساد والرذيلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أغذنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إِنَّا نَسْتَغْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّارًا فَأَرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مُدْرَارًا إِلَٰهَنَا وَمَوْلَانَا وَخَالِقَنَا وَرَازِقَنَا هَٰؤُلَاءِ عِبَادُكَ رَفَعُوا كُفَّيْهَ الدُّرَاعَاتِ إِلَيْكَ هَٰذِهِ نَوَاصِينُ الْخَاطِئَةِ بَيْنَ يَدَيْكَ فَاللَّهُمَّ اغْفِرْ ذُنُوبَنَا اللَّهُمَّ أَجِبْ دَعْوَتَنَا اللهم ثبت حجتنا اللهم اسلل سخائم صدورنا اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثق الموازيننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأوردنا حوض نبيك صلى الله عليه وسلم واسقنا بيده الشريفة شربة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم اجعل أبدا والآخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راضٍ عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة من الامنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يومنا القوات اللهم اجبر كسرنا على فراق شهرنا اللهم اختم لنا شهر رمضان بهضوانك والعتق من نيرانك والعتق من نيرانك والعتق من, نيرانك والعتق من نيرانك اللهم إنك ترى ترا مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا نحن عبادك الفقراء المذنبون التائبون إليك الخاضعون نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخاضعين وندعوك دعاء الوجلين دعاء من خضعت لك رقابهم و لك وذلت لك جباههم وفاضت لك عيونهم فاللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك قلت وقولك الحق المبين دعوني أستجب لكم اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا ولا تردنا برحمتك يا أرحم الراحمين خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك محرومين اللهم ما قصر عنه رأينا ولم تبلغه مسألتنا من خيري الدنيا والآخرة فإنا نسألك إياه ونرغب إليك فيه اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو واصرف عنا من الشر فوق ما نحذر يا ذا الجلال والإكرام يا دائم الإحسان يا حسن التجاوز يا كثير المن يا عظيم الصفح يا حي يا قيوم اللهم تقبل منا صالح الأعمال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد ما ذكره ذاكرون الأبرار وصل على نبينا محمد ما تعاقب الليل والنهار وصل على نبينا محمد وعلى الصحب الأخيار والآل الأطهار وعلى المهاجرين والأنصار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب اذنع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر Allah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 এই যুগে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্য স্যাটেলাইট চ্যানেল হলো সবচেয়ে সেরা মাধ্যম পিস টিভিকে সমর্থন করুন ডোনন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফ আই আল্রায়ন ব্যাঙ্ক কোট আটচল্লিশ ক্যালথরপে রোড ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর জিরো ইউরো অ্যাকাউন্ট নম্বর ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নম্বর শর্ট কোড